Book 2 Se aftres. Sit der og sit duen? Sit Dama hvor sit wahed. مين؟ مت؟ أنا، يا الخاص بي انا يا الخاص بي يا اي كان ايكه فيند انا لا أجد مفتاحي انا لا اجد مفتاحي يا كان ايكه فيند انا لا أجد تذكرة سفري. أنا لا أجد تذكرة سفري. تو أنت كاف. الخاص بك. أنت كا الخاص بك. هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ هاتفونا هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرت سفرك؟ هن هنس هو ها الخاص به. هو ها الخاص به. هل تعرف هل أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ بالدوغو هانس هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هن هينش هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها hennes penge är قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانيه وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانيه نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا واش مورفا فارفا ار سي جدنا مريض جدنا مريض جدتنا, بعافية جدتنا Begærfie. Be be yes, <tá> I, jeg også. I, Kun også. I, jeg også. I, jeg også. I, jeg også. I, jeg også. I, jeg også. Ene abukom ya atfal Barn, hvor er jeres mor? A af ommorkum, Jeg